غزوة بني المستلق كان طواغيت الوسنية يبررون لقبائلهم غزو دولة الإسلامية عن طريق تشويه النبي تماما كما فعل فرعون حين برر لشعبه قتل موسى فقال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد قد يوجد دافع للطاغوت عندما يرى نبياً مصلحا على أرضه لكن ما مبرر ابن نبيح وابن الطفيل ومحمد صلى الله عليه وسلم ليس على أرضهم ولا بين قومهم هو بعيد عنهم مشغول بدولته وبتوحيد ربه عن خرافاتهم أمر لا يمكن تفسيره إلا بأن الطواغي تشكلوا حلفاً وثنياً ضد الإسلام واليوم يأتي دور زعيم يدعى الحارث بن أبي ضرار زعيم قبيلة المصطلق. وصلت أخبار تحركاته إلى القائد صلى الله عليه وسلم فأراد مباغتته قبل أن يباغته وقبل أن يتحرك صلى الله عليه وسلم أجرى قرعة بين زوجاته، فهن يتلهفن لرفقته في جهاده، كان التوفيق حليف عائشة، التي استعارت من أختها أسماء قلادة مصنوعة من خرز يماني أسود، في سواده بياض كالعروق، لتتزين لزوجها حتى في السفر في تلك الرحلة حظيت عائشة بمرح أعقبه الكثير من الترح انطلق الجيش ترفرف راياته ولواؤه خلف القائد صلى الله عليه وسلم وخلال الطريق كان صلى الله عليه وسلم لا يهدأ مرة تراه في المقدمة، ومرة في الخلف، كان يزجي الضعيف ويردف ويدعو لهم، يعين هذا ويرشد ذاك ويتحدث مع ثالث، في إحدى المرات تأخر وأمر الجيش بالمواصلة، ثم اقترب من هودج عائشة وطلب منها النزول وهو يبتسم، نزلت عائشة النحيلة فأمرها صلى الله عليه وسلم بأن تقف إلى جانبه ثم اتفقا على نقطة معينة من الطريق وطلب منها أن تسابقه نحوها رحبت عائشة بالتحدي فبدأ السباق وانطلقت الأرجل تسابق الريح وعند نقطة النهاية كانت عائشة تضحك سعيدة بنصرها تقبل صلى الله عليه وسلم فوز حبيبته لكنه أضمر لها سباقاً آخر يأخذ بثأره والأيام بينهما عادت عائشة إلى هودجها وعاد صلى الله عليه وسلم إلى جيشه الذي أصبح على مشارف بني المصطلق كانوا في حالة استرخاء لم يتوقعوا أن محمداً صلى الله عليه وسلم بهذا الدهاء العسكري فوجئوا بالجيش يداهمهم يصعقهم وإذ بقبيلة بني المصطلق كلها تتحول في طريق العودة إلى قافلة من الأسرى عاد المؤمنون تحملهم السعادة إلا عائشة فقد كانت حزينة لدرجة أن حزنها أوقف الجيش وأغضب والدها عليها